وَإِنْ تَتَوَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اذا رده ان قلق كنا ان يبدله ازواجا خير منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملاق <تصفيق> كانوا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح الناس ربكم أي كفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوك كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب بنه عندك بيتا في الجنة ونجني من في فرعون وعمله وانجني من في فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وامر ام عمران التي احصنت وجاء فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين